بسم الله الرحمن الرحيم طه ها ما انزلنا عليك القران لتشقى الا تذكره لمن يخشى تنزيلا مما خلق الارض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى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 وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى إِذْ رَآى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا عَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَىٰ إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى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 قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَى إِنَّ قَدَرُ حَيَّ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يَا مُوسَى قَالَ رَبُّنَا الذي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ثُمَّ هَدَى قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَى قال علمها عند ربي في كتاب الله يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الارض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وانزل وسلك لكم فيها سبلا وانزل من السماء ماء فاخرجنا به ازواجا أأَخرجنَ بِهِ أأَزْوَ جَم مِ النَّباتاتِ شَتَّى كلُل وَرع أن عامَكُم إ فِي ذَلِكَ لآيات اللألهَا مِنْهَا خلَقناكُم وَفيِيهَا نُعيدكُمُ وَِنْهَا نُخرِرجُكُم تََةً أُخرى وَلَقدد أرينهُ آياتن كلُهَا فَكَذَّبَ وَأَب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 يُرِيدَانِ أَن يُخْرِجَاكُم مِّنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُسْلَى فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّاتُوا صَفًّا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِمَّا أَن تُلْقِيَ وَإِمَّا أَن نَّكُونَ أَوَّلَ مَن أَلْقَىٰ قَالَ بَلْ أُلْقِي فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلام وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتا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 وَلا أُصلِّب النَّكُم فيِي ج إن نخْلِ وَلَ تعلمأَّنَ أشَد عَذابَأَبَ قم قال لُّ ثَِكَعَ م جنا مِن البّناتِ والذ فَطررنا فَقض مَاأَ تَقوم إنما تقض هذه الحياة الدّنيا.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 يا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَدْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَوَعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الأَيْمَنَ وَوَعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الأيمن وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمْ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تُطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضْبِي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 قال يا هارون مَا منعك اذ رايتهم ضلوا الا تتبعا الا تتبعني اف عصيت امري قال يا بني انما لا تاخذ بلحيتي ولا براسي ولا براسي اني خشيت ان تقول فرقت بين بني اسرائيل ولم ترقب قولي قال فَمَا خطبك يا سامري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 فَقُلْناَا ي آدمم إِه ذاعَدُ لكَ وَلزَوجِكَ فَلَا يُخْررجَ نَّكُماَا فَلَا يُخْررج نَّكُمَا منِنَ الجَّةِ فَتَشْق إِ لكأَللاا تجعَافِيهَا وَلَا تَعْرىى وَأَكَ لا تضْمَؤُ فيِيهَا وَلاَا تَضهام.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 إ فِي ذَلِكَ لآيات اللِأُلُّهَا وَلَل كلمَةُ سَبقَتْ مِ ربِّكَ لَكَانَ لِزامَ وَأَجلَم مُسََّ فَصِ عَى ماَا يَقولونَ وَسَبح بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبلَ طُلوع الشَّمْمسِ وَقَبَ غروبِهَا وَمِنْ آنا إليلِ فَسَِّح وَأَطرَافًاهَارِعَكَ تَ رضام ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وامر أهلك بالصلاة واستبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوام وقالوا لولا ياتينا بآية من ربه